بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلقوا بالطاغية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 فَيَوْمَ إذُو وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إذُو وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إذُ